وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور قال معنا تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم يعني يكلم الشخص فلا يلتفذ لصاحبه يصد بخده عنه قال والسلام والمرح التبختر هذه الآية فيها ذنب الكبر والعجب وأن الله يبغض أهله إن الله لا يحب كل مختال فخور قال ابن كثير وخوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم ولكن ألن جانبك ألن جانبك وأبسط وجهك إليه وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا لا تفعل ذلك يبغضك الله إذا فعلت ذلك أبغضك الله ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور أي مختال معجب في نفسه فخور أي على غيره وقال ابن سعدي ولا تصعر خدك للناس أي لا تميله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا بالنعم, بالنعم ناسيا المنعم معجما بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئة وتعاظمه فخور بقوله ثم قال وقصد في مشيك وهذا تمامها أي امشي متواضعا مستكينا لا مشى البطر والتكبر ولا مشى التماوت قال وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات هذه الآيات فيها عقوبة الكبر والإعجاب في الدنيا وأن الله عز وجل قد يعاقب المتكبرين والمعجبين في الدنيا قبل الآخرة فقارون أعجب ما عنده واغتر وتكبر وكان من قوم موسى لم يكن من الفراعنة إنما كان من بني إسرائيل وأكثر أهل التفسير على أنه كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام قالوا آتيناه من الكنوس قال ابن كثير أي من الأنوال ما إن مفاتحه لتنؤ بالعصبة أولي القوة أين يثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها يعني يثقل حملها على الفئام من الناس من الرجال الأقوياء لعصبة فكيف بالكنوس إذا الطائفة من الناس الأشداء الرجال يعجزون ويشق عليهم حمد المفاتيح مخازن الكنوس فكيف بالكنوس وقوله يقول ابن كثير إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال إن الله لا يحب الفرحين قال ابن عباس يعني المريحين وقال مجاهد يعني الأشرين البطرين الذين يشكرون الله على ما عطاهم وقولوا وابتقي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع الخربات التي يحصل لك بها الثواف في الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فآتي كل ذي حقا حقا وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ولا تبغي الفساد في الأرض أي لا تكون همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه أرشدوه إلى الخير قال إنما أوتيته على علم عندي أي أنا لا أفتقل إلى ما تقولوا فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي ثم ذكر أقوالا أخر في تفسير هذا الأمر ورد على من قال أنه كان أعطي علم الكيمياء ورد على من يسلك هذا المسلك وبين بطلانه ثم قال والصحيح المعنى الأول أي ما قاله أي أنا لا أفتقل لما تقولون فإن الله إنما أعطاني لكرامتي عنده ومحبته لي قال والصحيح المعنى الأول ولهذا قال تعالى ردا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أي قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعذم شكرهم ولهذا قال لو كانوا يحبهم لم أهلكهم ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون أي لكثرة ذنوبهم أهلكهم الله عز وجل قال فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون قال يقول تعالى مخبرا عن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل مثل الذي أعطي فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارو إنه لذو حظ عظيم أي ذو حظ وافر من الدنيا فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم وإي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وهذا فيه أن العلم النافع يهدي صاحبه للخير ويعصمه من فتن الدنيا قال أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير خير مما تروا وقول ولا يلقاه إلا الصابرون قال السدي وما يلقى الجنة إلا الصابرون قال كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم وقال ابن جرير وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصري وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويخدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون قال لما ذكر الله تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض قال وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فهذه الآية فيها ذنب للتكبر والإعجاب بالدنيا وغيرها فجزاء الآخرة ليس لهؤلاء إنما لمن يؤثر ما عند الله ويتواضع للحق وللخلق